إنا خلقنا الإنسان من لقفة أمشى النبتي فجعلناه سميعا بصيرا لهم ما شكروا وان ما كفروا اننا اعثنا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 نا <تصفيق> نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فصبي <تصفيق> لحكم ربك ولا تطمنهم آت من أو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 حسيمه يدخل من يشاء في رحمته ووالى